جمعيه القران جمعيه القران جمعيه القران جمعيه القران جمعيه القران جمعيه القران يا أحر في سيري بكل بدادي وتألقي في مجمع الأشهاد كن لهم إن الجمال بساجر قد قام فيهم مثل ألف عمادي جمعية القرآن تلك هي السنة وهي المراد لرائح أو غادي برزت فأشرقت القلوب بنورها وترأت من ضو متساعدي جمعية القرآن جمعية القرآن جمعية القرآن جمعية, القرآن جمعية, القرآن جمعية نصبت من البذل المنيف ربوعها وحبته خيرا ثابت الأوتادي ألقت هناء الآي يحوي ساجرا وبنت هناك متمما الأعدادي جمعية يا نبض أفاق العلا يا أمة موفورة الأولاد أروي بها تلك الفضائل والرؤى لتجد فيها همة المرتاد جمعيتي شكرا لما أوليتني شكرا لنورك بالغ الإيقاد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 وسماء حاك نور للأمجاد هذا دعاء القلب في حب وفي لهف وفي شوق بكل ودّاد فلا أنتي نب راس بساجر عاتلا وسماء حاك نور للأمجاد